الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من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 كذلك كانوا يؤفكون، كذلك كانوا يؤفكون، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد نبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث.